بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليعذر باسا شديدا من لدنه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 وربقنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا ش ق ط ا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه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 ويهيئ لكم من أ م ر ك م مزفقا وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرؤهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد ي الله فهو المهتد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 إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم و ل ا تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا الرب هم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا وقل الحق من ربكم ف م ا شاء فليؤمن و م ا شاء فليكفر إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها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 قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب من ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك ب ر ب ي أ ح د ا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 ويرسل عليها ح س د ا ن ا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا و أ ح ي ق بثمره